أربعة، استمع إلى الحوار الآتي، ثم قرأه ماذا تقرأين يا أمي؟ أقرأ هذا الكتاب يا ابنتي ما اسمه؟ اسمه الخلفاء الراشدون من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم بماذا كانوا يشتهرون يا أمي؟ كان أبو بكر يشتهر بالتقوى والإيمان وكان عمر بن الخطاب يشتهر بالعدل لذلك اسمه الفاروق وكان عثمان بن عفان يشتهر بالحياء هل كانوا متواضعين يا أمي؟ نعم يا ابنتي. كانوا متواضعين جدا هل سيدخلون لجنة يا أمي؟ نعم يا ابنتي سيدخلونها لأنهم من المبشرين بالجنة ولأنهم كانوا يحبون اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين؟ نعم يا ابنتي يجب على كل المسلمين اتباع وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كل أعمال الرسول جيدة وأقواله حسنة شكرا لك يا أمي على هذه المعلومات المفيدة